يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبطار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الْآخِرَةِ عذاب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 قرا فلله وللرسل ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للفقراء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 ولو كان بهم خطاوة وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا من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 انصرون، لأأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفوه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون